أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً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 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبْيَنَ أَيْنَ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ غَلُوَ مَنْجَهُ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 إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى طراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَن بُهِجَنَهُ بَلِ لا لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب عشرك عن عشرك بغلية ضباطني سد Kuna saab tafsirka, Qur'anka, Kareemka Sadajhiyyyan lavatan, ayyadotvukka, kovenka, hayy Ayyadda lihtanatvukka, billahmanay Kanamida min surati al-Hazzab Ayyadda sagalatina waakuihya, hayy min surati sabah Afariya taban, ayyadot min surati al Kamida kamidha Iya sagal, ayyadot min surati sabah kameda isu gay sadah iyo labaatan kaas ayadoo bukakeedan asirkii kooray oo toos ugu jiraan yahay ana ka magay sagaal ayadoo xayadii ugu dambeeyay waxaan ugu hadlay dadkii munaafiqiinta aha ay liya والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما فقد احتملوا بهتانا وإسم مبين. كل كَسورة العذاب وسورة المدينة، سورة يسوع دعينا كم ديننا ديجا، وكنوا للمدينة المنورة. منافقين تنا مدينة يكون مجرين لماذا؟ كل في مكلا جو قارد إياه دع أنصار رئيسي. كلها جبصير يا داري يلفي يدور ويسكروا وينايم يلعب لكن مرحلة تجيم مدينة المنورة تولد إسلام كن أيضا ما يزنتي كلهم من كي مقنع هو يسكعالو اسمنا موجود كران حكمك إسلامي هذا أورن قد ألقى جرايح ما خاصني فخ يلفي يدور عند مدينة المسلمين ايي ديغي جيرين اتاي نو سوره دا اول كايدا رسول شيخايناي ماركا ايات عاشرك كب بالله ما ايو كيغا دا لو داراناي خوسيد كو دي باسي او مسلمين تي اي ديبه او بوغي ديلا ناف واي او رسول فقال عزمين من قائل اي بوو يو يري لو وعزه شرفتي إن لم ينتهي حدياً جوكسنين المنافقون أوركا قلب النفاقهم وأديتهم لله ورسوله وللمؤمنين لذلك قال لي الرسول يكون أي المؤمنين إيا النفاق يشركك حدياً كهارين والذين كووا حدياً غير تؤمنين في قلوبهم لا بيالك وذلك مرض القذر كسوكنا متك العادي يجيرك كل واكده وانيهي الشرك والكفر والنفاق كهذا مرض القلوب والكبر والعزد والرياء والصمعة وحاسا امراض القلوب ليلا كل الكوان لا بتتجه اما النفاق كجيره اما شهوية دون يجعي ليزنيا معاسي كجيرته اما قنسي اللي رسول الله قنصة اي كجيرته هذي كوانا جوكسا والمرجفون أقوى للولاية في المدينة مقالة جدها هذا هذا جوصا إلى الله عزيلا دروا وحين يهون حين بجدره ولا دمياي الله عزيلا دروا وعي قال الله تعالى ما يعنا ثم يكشى قايعن كل المسلمين تكبحوا ولا جبيئ كل هذا مقالة في الجريء قوذا هذاك في الجيب بأي وصواسنا يعني والمرجفون كوى اللولايا في المدينة مقالدة جنيه هذا اللولولاية سدح قلول حدين إذا بالآن تدين لن نغري أنك جوابت داركوي ألق الرسول كانو لنا بهم يجب مركي إيباو الرسول في سادرانا إذا لنكر تماله خيبر إبري النبي في سورة الحشر ولكن الله يسلط رسوله على ميزا، لكن دع عليه سلامة والسلام خيبر أورري، إن إذا نزلنا صباح قوم، خريبة خيبر بقبيل لابي، قارني يجادل على كرت أرور، أيون ألفي سيد لجاي. الله أكبر، خريبة خيبر، إن إذا نزلنا صباح قوم، حدان حيدقنو amma datsawadaw haddantaagno fasala sabahu almunjari kuwa horra loogu digay waaga u bariyay wa baaswi kulka hadee joogsan waaya wa ku gudireyna baa ma shaqagaratay munafiqin ta illallahi yuladdi lo majri siyaasada islam kali ila alinaaye inay muslimiinta katisayee medina almunawwara na dagayee shaai islam أدانك يا قمدي يا صلادي يا صمكي يا زكادي حاجدي أيك جرا ما ذكرت يا موقر كسرت إجلينا يعى تعيحهم بعض الحلاي نبيك رجى سئن الله يا اللي شايلها ولا ما خاصح على علامه وادارو يبقرن وانو عيان بري الله ين ما فارن إنين الله ين نبيك أورنجي كلك تاسع لجو عبسين قريعي لنقرية نخليه الكريم هذه بهم تدور على أحده قوله الله سيئجي أما منافقين أما كوا أرداشا إيش هوا ديها الدنيا أما كوا المقالدة اللولولاهية ثم حدان قدرنا كذلك لا يجاولونك مدينة كل دقنان ماهية كلنا درس ماهية فيها مقالدة قدره دا إلا قليلا وحلى الله يو هي وحلى إريو يقول نقونا ايان مدقنان ايان قولك اي مقالدة كتاقانا مالعوني ila godan arisay dalaga fugeeyay oo xataa naanan joogeyeen ay tagaan ana nasi ku heli doonin oo maxaa ducdoona oo qiyaa makhluuq oo dhan baa lagu salidaaya baa aadamka ileynkiisa ayaa dhameynaya xayawaanka womaa kaleba degliya ya rasuulka ya islaamka anti xaqiiqina ya ay ku dhaqan yihiin tannaan marka uu dhaqan oo kuwi nabiga soo aryay mid laga jeebi may akhriintaas iyo da ee loogu goodiyay laakiin sharci wal xiraay خلوت جاي من قبل هادكو ما ها؟ وه لوو شي ارجاله اي والي مين اي رسوس يا مؤمنين تي دين دبا ساريو جيرين كل كا وودو بحثن او اي باب كل كا سنة الله الا ما بدلو لكن شرع الله ولا بدله لكن سلعي هي سنها إلا كلا برتالو بانيا ما هي الشريعه وما هي السنه وحن مامور كاين لا فراي توحيد كليو صلاة ايو زكاة ايو صوم كايو كا حج كايو جهاد كايو كا صلة رحم كايو قور كايو وها وا شرعي مالبادره. سنة وا وا ما ديه اني قفكونكا كاريبا طوع الى جدايه بي كو ابوري بيرته اني وا اغويصو طوع سنة الله يو تذكير وحضور الله الى قهو الله الله الله أنت على إباحة الغرفة، وسنة الله. حبيبك يمالك، وسنة الله. إلا إذا جوزته وحلا دلو، وسنة الله. ما بدأنت تعرف؟ سنة الله هي اللي جذابه بهيمون إلى يوم القيامة الجيل. من أثبت في كل عصر، وعند كل نبي، وعلى كل قوم، وما دمر كذبكم كونور هي النبي جيل الدرج، وقت جيل تاني هبينك يمانيك الجرائيين وحنان شاكناه إذا كنت تكون جيدا يأينا تاني إسكاءناه كولك سنة الله قال دي, دي الله أحد كي سنوائيو أوليبك وضبطابا إنه رسوسية صلحة كوصل لده ونقلقا لده سنة الله إلا جيده قريوي في اللذين كوهي قدوه هذا خلوه تغيي من قبل هذا كور جدكي مركب واقورا يأي كوان هذي جوب سنوائيانا جدكي الله مرينة ولأنت منه ليس في سنة الله وذاء بدلًا تبديلاً ولا تعويلًا لجوار جل معاصدينا بدل عميد كرلقوم بدلوا سنة الله لا تبدل لكن شرع الله يبدل نبي الله أدم دونه المنشودر والشيعة تاس عشرة قرون إلى نبي الله نجل سجارة أولاش لجورس جريح حديث الباطي هو وقتك النبي نوحي اللي يمين ولا هل القوصده هو اللي جوجيه الى يومنا هذا ما قوصده كاركد ولاش قرر عليكم هذا الشيء مركب وحي الشريحة تاسو كانوا يسوه بدلا تذكين لقوه الرئيه شبعوا المال بي زكاوه بي هنجرين شبعوا المال وامحي نساب مشار أفر زكا. أفر نيفو زكا. أفر نيفو الله مشاردين جرين أفر رياله هاجتا ميلا زكاة أفر نافه آريا ميلا زكاة أفر نافه الله ميلا زكاة أفر نيفه وقيلة ماذا زكاة؟ أنقنا لوعي أن انتاز كباحا أفرت نيفه أره مدكب الحلوية أفرتن هدو سنكار ميسكاي ساري قيلة سقال يصدون هدوية أبعب الحيني طول صدون هكارتو قيلة سنه هكارو بضرخ انتاز هكارتو لنكينتال وهكذا ما سيسو خلافين أره سراد يددك وركو ما أسيحي جنوحا المساجدين أنا جانا سو بنا هوح ولا أحد في أمد إذا كمله نا ماشي وقت كوه عليه وكنت كن كلا مركوا من خصائص رسول الله تعلت لي الأرض كلها عمل جب أترابهاته حتى ما لا تضربها كلا هذا إذا كوان كو كأله أما حرادو كله أما جدكو كله أما حمامكو كله أما قش القبكو كله أما فوق الكعبة كراه تزييه هذا ملكه كري وكنت كني حمامك جوديزة أقول تكني، وأكرهه تنزه، فضمن ماله أكرهه زيد، أن لا أقولي إنك دنكو قصرت معه، إذا شريعة سانه يشبه بدله، لكن سُنَّة الله إلا مبدع، لئن لم ينته حد ينجوك سنين، المنافقون أورق الجلدة يوحوا الذين وحى في قلوبهم لا يعقل قد جذأ ذا مرض شهوذا يزينا ذا يأذف درأ ذا كبرك يا إسلام أنت يا والمرجفون خو الجريينا في المدينة بلد جذيسة بالكفر وارتكاب المعاصي والتصميم يكو جريينا هذا ينسد على قلوب إذا اتخذ الدين لنغرينا ك لنصلطنا ك أيها الرسول الكريم قدرينا بعدين يعك انك قدرينا أمرنا انك سينا إذا مريء بلغوا قداره تبايلي الملائك يا بيت بال قضايا إذا بدي يلموا ثم كجدلنا لا يجاورونك كل دجنان مايا فيها في المدينة مدينه المنوره القديده كل شيء دجنان مايا إلا قليلا ما المحير اللي بوبا موري ما المحير اللي دوده يا دغمه او دمبايسا ملعونين يقول لقديره يرحمه اب أينما مال الله ماشي دونك كمده سو قيفو وجودو لغه له اخذي ولا غباني كونك اب ادين ايا ققوانايا فقتلوا ولا ورجه فيا تقتل ورجه فين أحمد رجل العدل أيه يقول عاصم الله مرنا يا فأنا سنة الله ودا في الذين أردل جذير خلوت من قبلها عتاق حتى صُنَّة الله في الذين خلو نغياش شو والنقيسا سان اللوجودي جري حيكبره أدمها ابو جعلي أيه كودي جري تجد خسروا اللهلي ما يزيد لصنعة الله وتداس تبجيلا فجلكان لا بدلوا حلي ما يشدو يسألك الناس عن الساعه وقاي كم ايتاي مالي بدناه يا برانكو جيري عمر الله ماركي رسولك عليه الصلاه وسلام سؤال اسوا ابو لبى انت ينسوا شي بصبره سوغارين قرب حين يجاوب لسي ولزين جيري قرب حين سواشي لا قربيه او لا يراده وخاسا لو وي دونا إيه جواب تسيلاس كاله إن تأت يسألونك عن الساعة أيانا مرساها قل إنما علمها عند الله أو عند رب يسألونك عن الخمر والميزر قل فيهما إثم كبير يسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم يسألونك عن الساعة يسألونك عن الأنفال يسألونك ماذا ينفقون قل قصة أحب قرآنك وحسن الويدين دون كوب تلقل سوابتين اوات ولا يأتونك بمثال إلا جئنك بالحق وحسن تفسيره كل قرآن قوله بقى وح هيقى تقال الله تلقى راي إلا أنت تقال كان جهادك اللي واجبين أفكال لك لم يجري كل سؤال لأولاد الله إياه إنه يقول لك الريمية اللي أبعبو له هيه. أما اختبار عن الروح أوكال قول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم الله قليلا كوكا تنتي بيكم ميتاهي قيامة السعيشة باب بضاتي مهرب بضام بيكو مركي وقود دام بيكو سعال كسافزان ملك جبريل باسوعشة جهدي ما بغانه جوابا عليه السلاة والسلام أخبرني عن الساعة ما المسؤول بها بأعلم من السائل وقرنا ألقي آلقة تأسكم دانو أحد رأيت أقبل لماركو هل أحد باعه هو الله عز وجل يسألين وحدي أكاد أخفيها وقرني لتجز كل نفس بما تسعى الذين والله سيغي قال تعالى خذوا وحدي يسألوك الناس يسألوك أيها الرسول الكريم وحوك وديننا يا الناس دتكم يهود المدينة أما أهل مكة أما مشركين أنت ودين جل لكن وجه السؤال دخل دونا يهود معه ويدين زملاء زعاد للاختبار وعير هذا الحديث سعد وسجد النبي ما صحيح كانوا شرتاب اللامار حدود هذا الله يلا ألا كل جيوا يقاموا النبي كل كسؤال جي يهود للاختبار أما سؤالا مشركين تا للإنكار وتشكيبه ولا ينويدين كل ببنسل وحدة دونا سعد وأيمان إيشا يهود إنكار وتشكيب أما للمسلمين إن سحابها يا رسول الله ما تسعى قرب لما قربوا نبيك المسي كنشو أشيبو دين وهي مركزة دعالا ما فرادبار نبي بييري وإحكما أعدت الله وهذه القيامات ما بحسنها هي محكو ديار وضمو شيء مركزو ينين يأبلوها حب الله وحب رسوله هذا هذا وحيق ما تقري ألي رسول ما تكونوا وحيري المرء مع من حظا فجزائي ولا بخت اذن قولدان مسلمين تا بقد الثقافه يا غمينه غميسان يغي ويخيابين برينو وتي ويدين يغدن اختبار من الله وما سماه بيويدين مشركين لا يستزين يا تكليب يا جزاز بيويدين كل كصدحي ولا اسكو دراي الناس باللي دز اودن با وو كو ويدينا يا عني سا... ساعه سعد القيام اجل ساس وحو متاقيامه كرمي الايسو سمي لوكوني ساو يقولوا اخر هذا صوبن انما اخروت اد كده هذا الكيد علمها سعد لويديسين لي اكون ليكان يا وقت يا هانيسو عند الله ابوينا اكتسوا علمك هذا با عند غيري احد كانوا اول بكرميده او علمها هيا ماجي لكن مثل هباجر إن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يعظم في القبض إن إما إسا محققة سادرته بأي بجري وما يدريك معك وقيسين أيها لعل ساعة ساعة قيامه مدنان تيدا إنها تكون مدأ قريبا مدنك وحا عقلك اللو قرنكارا وحكو قوسو السعوداء مده وحكاسي السعودان مدور. إذا ما لنسى هذا النود بنسواه ما أنا قبل كذي نود عيد قيام كذا ساتنا واسين ساتنا منا صلّا منا إيزار قيامنا واسور ديزايق. كل كذه يلميل الجين وعده. مدلوات. نبي قال عليه سلاط والسلام أحد يستكسو الناس لا يحكم له. إنه يريب أنا وصلع هاتين لا بد أن فروت. مشكو قرطين. فرجع هذا. أقوله <سؤال> يري أني ساعات قيامه لبدرنا نهين. كلك النبي على قلبتنا. أنت أسيكد ضمير. ماشل النبي يجي إنسان كجوعنا. كوني آخر بقول يوم يوم تمسن مكجوع. كوني آخر بقول زمن إزكر. النبي يجي ساعات يري أن مران صوب ولا ضحناي. أنك جوعنا كوني آخر بقول أسرى. وعيسو شيء جاي نيسو ما هبختي كلك هو ما يدريك ما اكو غي سينايا سعل الساعه ساعه قيامه انت الى انت تكون مدنته تكون الى حتى اي قريبا ساعة دلعدي هدي هدي وكاكو من هذا هذا يساعد عليه هذا عند ان تكلمه قيفه قالها ايه قال تعالى خدي و إن الله يضوينا لعانا حمد حمدي سوا كفوا الكافر كنت حق جديد حق و خوي دي دي, دي, دي, دي اله الخضر احمدي باعك مايا الدنيا لا اي لو كنولياي وحن برتود كا غاران و استعسريان خدي لا احمدي بلغه ديريي دي ما لوو تلا بواتربي لهم حق دي, دي سائرة النار هو رئيسه أيها اضربة خالدين يقو كوارايا فيها النار هو رئيسه قدادا أبدا ورغودي يا اللهو نشاسه كجرائيينه لا يجدون مهلي مايان وليا أهده او مامولا او اطالي يو ارميه هلي مايان ولا نصيرا قرقاري عذاب بكر ربنا هلي مايان قرت العذاب يا تلمان تذي ماقل يوم مالين.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 مرخي رسولك بن محمد ولويم وحنا فراي المحن يلي ويني علاعلان اكو اليم يا ليتانا ان شاء الله يتذلنا اطعنا وريالنا الله يبوينه اطعنا وريالنا الرسوله فسونكو وركي يالنا طيب هذا اللي رسول وركو ديدين وركات دي عادل دي وقالوا اي يا ربنا انك ربي قاينو إن أنك قالت أطاعنا وحنورك عليها سادتنا سيديان إذا مجعا إنه سنقيم منه نارك كل كوه سيديان لنقاني وإنت بشر كيهو حل الله رئيسي مبعودي لبدلي سيديان اللي يريد أنا تحني كوهة سانت بسعني مركنا الرسول كاقي كحيري الفرن شرعه لكو غا سايرن سيديال اللسو علن وكوباران ماذا حدنا لماذا حبارة سادتنا وكوباران وحاد جرانيسا قالنا هو هقاميال دينيادو سادتنا أكو الدين و أكوه قامينا اييي كوباران أكوه سياسي و أكوه قامينا اييو قالوا كو حانو أو أوليسو كان شايره و سيديال بيهجره إيه سياسيين لقد أخذنا وديننا قوانا قوانا قوانا يأتي رسولك من راحي سياسيا مامو الله قوانا قوانا قوانا طيب خدقه السيالي يمدحق عدن سيديه لن فأضلنا السبيل كولك أنا دعني جدك علي حقا هنغفقيا كولك واحد دين تا اسلامك إلا أسوده جيه الرسولك اللقوده جيه أسئو مدى براي فأضلنا السبيل نحاجر رسولك عليه سلاة والسلام حديء ولا سدحي الله فأتنسان إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه إن أتبعوا إلا ما يوحى إليه وهي حق أبليه وهي ذوحانه أمن رأى الله ماذ ملكون انت أصوحك تركت فيكم ما انت مسكتم به لن تضللوا بعد أبدا ألا وهو كتاب الله وصمتك حدان بنتينا وحام اذين كتاقي وحادا بقفزتان ايضا مرنا اللومي وانا كتابتي ايه بي ايه السنة دي اني انكسح قولي في علم حدو اللنتي لابدان وقدر دارمي حدو نولانا اللابدان وحكوه قام منا وحادا قيسان دونتا سلة رسول الله صلى الله عليه وسلم اوهي للقيامة دا ماركي ناس اعرفهم من امتي ده انكسها يا أمتي لكاملة فيوخذ به من التشمال حقا سبيحة على مرنة عليك إي حاوضك إي جنبين تلك اللعية ده حقا سلوك اللعينة فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي فأخذ بقيلها يا كواس معلو اللعين ده كان كسوكا يا حاوض كان كسوكا وأنا أمديدي فيقال لي وعلي بيدنا إنك لا تدري ما أحدث بعدك ta du wa hay wa lo fasira kitabhi ماشي اللي جينا هالجيو، الإنسان دافي، أنا أنت هذا، أنا صادفين، أنا كسر دردار معي، تكبدت لي، ترى لك على الله بعدي، ماشي اللي جينا هالجيو. الإنسان دافي أنت هذا أنا صادفين أنا كسر دردار معي تكبدت لي ترى لك على الله بعدي ماشي اللي جينا هالجيو طيب كل كأنت بالمسلم كشجعته ويجي قال أبوه ضل كسر أي مران، وح المصل شجع الله كردمه يا إمام. شدتنا وكبرانا اللبنا ندرك خدجاتي، فضلنا سبيل، أتيكلي قوانين، هي أوهام ya waan akay jirin ammus mise la qan woga digay من ma jirto meel dunida kamida oo sharciyada islaamka sidii ay baawgato mise lagu dhaqmo marka tanata al waqalu ay ilaheen xabana ya rabana annaga rabbigana inna annaga atana waxan warkooda laysa dadana فاضلونا على بابي في سيلا لا بودا شركا تبون على وذاغا ولا با قولا ذا كره اي دبلني في اوتاي اذا فاضلونا سبيلا كوا ساجدتي نغلوميي طيب ما حدا عرف هذا عارف انه هو على كلامه ان عذب كذا نغل العذاب ايش أن يقلب الله بقول قالوا فن حليه تقيش خبنا يا ربنا انق ربنا انت تمسي سيديالك يا كو بارد مدح حبيب يا سيدي يالخي من الفين من العذاب يا شيخ نوع نور ان كان حق جديدني ايغا هينو غاميه قركانا نغسبي بينتا نو معانيه تفكر يقعدا ان نجس نو يقعدا خبنا يا ربنا أنك ربك أنه من العذاب عذابك عكيس لا بالله بكسي إن الله عن الكافرين ذي غرة أن يسلوا جي كبدنا يربان والعنهم لعنا كبيرة وفي قراءة والعنهم لعنا كثيرا لعنة ربلا وين بدل كرك وضيع هل قال النص مجرد العناد يا عذاب إذا قال لا بالله فقدم سيدني سوو جو زارك شو هذه التي جي كرك واحد ما أنت الناس كجرب الله لا جذب فحاس انت إيه انت قد اخدت كل حبالك يا قصرك انت انت قد اخذتي الى اي كو ابورتي يا رسولك اللي نقوله ودرى يا كتابك اللي نقوله دجيه سبب لما جفورتو قبضوا الى انه ما رسولك سنه ما جفوا اسكل ايها الرسول الكريم أنا. أنا أنا ساعة. ساعة دي قيامه هذا. انما يباوين اكتبه علمه يالي وما يدريك شو بني محاكو وغايسين ايه على ساعة, ساعة قيام مدنانته تكونوا ايه اهاتو ايه مدنانته قريبا مددو ان الله يباوين لعنا وفحمدي شو كفوه الكافرين انتي حقا ديدي وحود سائرا نرحو رئيسه خالدينا يجوكوا واردونا في النار تسجدها هذا ولي قد يا يالله لا يجدونا نريدونا وليا هو قاميا ممولا ولا نصير كرجع على أبكار ورجع ما هلايا يوما ما لين فعلاقنا لقينا يا تقلبو وجوههم وجيلك هذا قد قد في النار نرتسجدها بين الحكم هذا لهم الغضب فكره لوجدنا يا يقولون يغضنا يافكر ليتنا شليت ذا الذي ييك علي اطعنا وريه لنا الله يبوين وضعنا وريه لنا الرسول شوفنا وقالوا عيرهنا اننا أنك خبنا يا ربنا اننا ربكنا ان اننا اطعنا وان وريه لنا ساجدنا ملع دينت يوا كبرانا كبر كلامه الملكه كان ورقاديه لفاظلونا لفاظي فنلمني هالسبيلة جد كذي قال بعد بحجة عقي القرآن كي أين نقلمني جد ربنا يا رب آتيهم سيد يالك نقي النبي وعاتيسة من من العذاب عذابك سكسي كسي عنهم اللهم رحمت هذا كفوج لعنة ضير كبير وين ما كثير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلموا سببا لزوال بيلهيدا هذا ولا تعلم أي مركي فتح مكة علي كدي تحوّزين لوجد تعلم أي حارة بلما نشل وجهه يمان إسلام ككل أسباب أو سو اسلام يسوع بقول بقول لي في جلسية داد المدينة أيها هذه البسمة من مفتوعي به الله سيد النبي كما أنت وقريبه منذ زمن لا في رزق إلا يوجي إلى كده أنا يا ما ما حاسبه هذا ما يلصق قريبين جالسون سعدينا وأحنا لما سيني أنا واحد يا يمشي لسوي إسلام وغراشا وأنك وياها ينضرب قيم لهاي له حشود بركين اللجوء حلاها كملة أما كدرنا أولك عورا وما إن كر قر سنجرين حتى قبيسنا يا سرعتي يا بو ياله الكاس النمل با سر قراه ولا لذا على لذا بيجين جرين بس داون جرين الله موسى قبواها كان صوغلاه أبوه من العذلا سو يوم كان قبيس جرين تعلق بلقسى ما يو على ولا ما عرف ما تقرب قراها كوسن شالو قرا مركش شالو قر سنا يا عارفنا المقرب واسال لك دادي خييه فشوتي يا قومي مدي فالقلو اي حمل لو بجلي انا كيدن به بس ويا يدرتك ايشو النبي الله شنو هيسي وما فيكوا قبيسن ايي مرضي بو دح صارتي دغيبا مرضي كالعارري هذو النبي قبيسوا اكي لك عمر دي اللي سيورتك كل كاسو ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر وما احمر لي يسي وريا سيدي ليسوا أريانا إنه الموسيقى دقيحي يقول سؤال حد عاي دقيحي بني إسرائيل تنصي لهايان معايهاي إنه قولها لك حد اي دولان بخرب الله أمارك لما نمقل إنك قولها قرحان أو كعفنات بلان حقائي جرى وحيالها سوى كلي جرى دقافة رضيها بلين سالة كما بدعا النبي ياسا فاتين النري نلا ميلا يوايين خلق أصول نبي موسى دقيحي لما أولاد كله في طيب من يهيثين كل قصاصة بني اسرائيل وعبري كيه يا يالان هيا لنا يجب انك ايضا انتين ايضا ايماني وركي بك مركب وركب لكيه سيولا يري قيبتي بالغو وحمتي ان هذا العالي لا يبال لسيقك وعرب قوله فتا يرحم الله موسى لأنه اوذي اكثر من ذلك فصبر الهو مصون عارسو يري وحن الله يقول لبايه كعهم بالغو وليب وحاجه انا بك جسمه سيحافي مات كيسا وحن امام الكتاب حلقا شاكي قلت يا شخص يا بارك على الله دليله يا انت صرفك على الله دليله وانك لا ترين انت صرفك على الله دليله سهلا وهو حلصيحك على امام الكه لكن شخص يا مركي كلا داوعه قلت يا النبي موسى وحسنهم عين بألوه شاكي يرحموا الله موسى لأنه أذي أكثر من ذلك فصبر يا أيها الذين ذكر أمنوا حقا رميانو لا تكونوا آنين كل الذين نددوا هذو مصادبين فدرهو وحمسبر يلي الله وابوينه مما وقي قفي اي قالو كو شيغان فكان موسووها عند الله يبوينكتي وجيها من مرويه من كل الله وهو يا ايها الذين ذكر امنوا وقولوا هذا اللسان قولا هذا سديداً هنا فهي نتكلم وقال حباب صدح لها مر اتقوا الله إيه وقولوا قولاً سديداً بعد الإيمان حتى تقوئي قولنا شاكتان يصلح يا بواه وناجيني لكم بذنك أعمالكم عمليا لكن الدينية والدنياوية أيهم الله ماذا بواه وناجيني أيهم ثم بمركوا قفكا قوة له قرن كلكم والنجاح يهدوني يا خلاف ويغفر لكم إبا وحيدين دافاية ينوبكم كفا فيالك أدقسا ومن قفقا يطيع الله إبا واركي يالا والرسول رسولك واركي سيالا فقد وحادبا فازين الليباني فوزا الليبان عظيما وي إنا أنك إبا عرضنا وابندقنا الأمانة أمانه وحي إنك ينشكوها منتا وأتكاليف شرعي حيث كان إبا النصاري إي أمال إنه يريوحى أما اللي يري وحكتك هي أمانة الله يا أخي مالك أنت إنك أنت لينه بندقين إرك الله بندقي عقليك رشالسي نلك الله بندقي وأنك عندها قائن محا أوي إرك محا كعيك محا كعيك بورها السدح دا أنت إن الله بندق اللي يري أمانة دا يلو وقا بو حاجي كويسانا لو كوجاناي ما كو قاداي الله يا الله ولك الله يا الله بوريه الله يا الله صدع في وادي جينو و حيلاده وانا لو خي قا بايا كل كاس اي اني قاداني عرفنا و على السماوات بوريا الكركد ايانو بندغني والارض بوريا الكركد كانو بندغني والجبال قالوا بندقنا فأفئينا صدح لبديد أي يعملنا هنا يقال ها أماندي وأشفقنا عبسلين وديددان قلتوا هربا لكم واجبينين أرض بندق بالمقاري سابقه ها دين لكم واجبين ما ديذي كره قلتوا هوا الله بندقي وحي لذي المقاري كرنا دان خيار لنا وأشفقنا وأنا عبسلين من هميال أمان من عفوذان وعيانو وعلى متنبيك عبسلين وحملها أمان ذي وعقالي الإنسان ضد إنه الإنسان كا كان النغضي ظلوما نفسي سوط الميأمان وزنك بذكر ودبر كوريتا جهولا أقول لا أمان ذا إذا ابتكدا بايزا أنا قولي للنغضي نتيجة ذنوع النغطي الذي يعذب الله إلى إنه ناره المنافقين أرقى الله ذا رقاه يو المنافقات كوهوانك أرقى الله يو المشركين كل شريج ياله أو إله أنك وكل شريج ياله وحنا ومك... ولاجية والمشركين كوا وانك وابابهن لبلا غلام منافقين خلي يا ذو مربة يا مشركيين خلي أما الذي يكب الحواري واقلب بلد عذابي هذا ويتوب الله أما مؤمنين أما الذي قال وحكة قبنا كرنا واقفة وحيدا فيك قبنا وعيينا أو حديث لقح هاي أو نفي شهيدان كخصله أما هدي الله فاري ووهزي يارنت على وجهتكين هوا بيخدرين فلك الوحد قبن كرتان ووالله قبن كرتان ووالله قبن كريم اله اللي توقع ويقول لأفما قبن كرتان حصولك عليه سلاة والسلاة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استدعتم إنت أذكرتها إنت أذكروا ويدنا فأل لقاء الظلاء فتقوا الله ما استدعتم الله إلا إنه توب لا على المؤمنين إنت إبرو ميز رجا كرقالة أو يحي من الذي كتب يعمة إك توبة كنا باللأقبل أيه والمؤمنات كوا هوانكا من الذي يحي كتب يعمة أمرا ونهيان واللأقبل أيه مرك إبرو عن نخدان وكان الله إبرو حن نخدي هدرناه غفورا لسائره تك توبة كنا إبرو دافد بدنو شهيم بين كن عريس يا ايها الذين ذكروا امنوا حق الرسل ستكونوا امنا كالذين كوا وكله ادهو دبن مُوسَى نَبِي مُوسَى فبرئه وبرياله الله يبوين مما هذا الحم هو ده كبرياله قالوا يريد هذا فكان من نبي موسى هو ان الله يبويناتك بجيان مصر يمروا هذا تصلح يا بوا لكم يدينكم أعمالكم عمل يالكين يدين وناجنايا يفر يا بوا لكم يدينكم رودكم كريالك اتجشموا يدين دافايا وما من روح لولا يا بوا ورسوله يالا قارسوله كسر كوركيس يالا فقط وحادة في لبنان الدنيا والاخرة فوزا لبنان عظيما وين وين محبوبة عن تو وحي كين مرهوبة كبت بالي إن عندنا جباب على ذنوبنا ديننا إلا منا ومن الذي على سماواته يرجل كركوك والأرض يرجل كركوك والجبال يرجل كركوك فبينا دينه أن يعملنا إلى قادن هذا مناذا وأشفقنا عبسا منها منا ذي ذلك عبسا وعمله ومنا قادي الإنسان ضد إنه إنسان كان وحنا غضي ضرما لنفسه مناذا مرق قادي يسير النفتي سيد المي هلو سمكونا كريم أيّو حمالي جهولا أقول لهذا أمانذا نعرف دمبات هذا أن أقول نبه النغضي ليعذب الله إلى إنه النار المنافقين قرك لدى الرقعة والمنافقة مرقا لدى هواك والمسركين كوا إلى غيرك وحلى وداسية الرقعة والمسركة كوا إلى غيرك وحلى وداسية هواك ويطوب الله إلى إنه يساقب له على المؤمنين أنت رقع حق الرمية كورك وقه يساقب له فالمؤمنين يبدأ يبرهم أيين ملك يبقوا قهيدا وحي أما الله إنه كتوبة أقبله فكان الله يبقى وينهوح النغضي غفورا الله دافت بذن بالتائبين تدكيبه النغضا رعيما بالمؤمنين ونعرس بذنبه النغضي سورة سبا سورة عفريا سبنادو طبانك أفر الله حيك بالله بنايان كل سورة اللغمة هي سورة السيدة سورة العزافة الماتي سورة سبا و سورة دي آفر هي صدنات قرانك قرانكو كاكو يا وقالي يتواني آفر سورة دو سورة دي آفر هي صدناتو سورة سبا وحيكوما لحظانتاي لقد كان لصباء في مساكن غرون لقد كان لصباء إن يلان غرون كل كان لصباء هي لصباء لصبأ وعاتر وحيكو مغا حظانتهاي سورة أريقا سيكو مغا حظانتهاي سورة سبا ونكينا وحيك بتاع سورة سورة سورة إنتا سوبانه مكالمكررما وكل الله وآياتها سورة سبا أيضا أربع وخمسون أيضا أفريا كنتم أيضا يضب الله تعواتنا هذه السورة وعن سورة تنكت بالله بسم الله إذا وينما جيسقيني نحرز جود أدمائي أمك ولا قرط نحرزها الرهيمات قرانة نحرزها الحمد لله سنت الصورات المزعمة أو فتحها هي صورة الأنعام هي صورة الكهر صورة الصبا صورة فاطر قرانك سنت الصورات الحمد لله قبل الأولى أو المكت كل كوعي الماميان ما حد بكر لي إيه سبب تقول يا زين؟ قال تعالى خذوقي الحمد أمام كل جد لله خبي قريبا ذكري أي أزكى سدوخ يا زينه وعول الذي الله له كل جايوس من عول ما أنقى في سمواته للي الجدود قصرا وما أنقى في الأرض للي الجدود قصرا أي خلقا وعريدا وتكليفا وتجذيرا وتصغيرا أي أنت مولاي ولا له كل جيبة, جيبه الحمدوم هذا له في الآخرة فروق الدنيا وآخرة جنة كل قطع الرؤيا الراعي أميني جني ينسى له ما شجعه يقول الله كل جيبة كم هذا له أتكلم دوني آخره كم هذا وعقب صيام الله ولاه كل جيبة الحمدوم في الآخرة ما نتقيام هذا رئيس الجدال إسقى ما هذا له وجن في هذا بلاه يواعلور راعي صناعي ولا و أي هو إيش قالي يا الحكيم أبا مانبلون أكثر أو مرتبلا أو شيء لا أركبه ما شكو كوه على ما شو كوه بنا مريم آ الخبيب أبا حقو قاله أو دوميجة جملة لي توضب أو تفصيلا كلامي خبير أيه إنتم واقعيين شنو واقعيين دقيتوا يا ألمو ما هو يعني جو كرا في الأرض نقول فيه يا, يا, في يا ما يزيد الله غواصايا يا دائما في ده كيا بدر الخ كدويا يعلم ما يليجوا فلان وعند الجذية كلايا أن أي أغيهاي ومانا وهو أغيهاي يخرج بعها منها من الأرض لبكى كبعها هيها هي لها هي معادمتها هي جوارتها هي ذاقة هي مرا كبعهاينة وأغيهاي ومانا بوه أغيهاي سبحانه ينزل دجا من السماء من ملاكات وامطار وأرزاقي وأجالي قوحك ومناية وأغيهاي ومعنى بوه وأغيهاي يعرض يكرا فيها في السماء سمدة قدية دواحك وكرا وعملك أدومها في أرواحها بعد الموت في الملائكة معملكة إذن قلنا قريسة إنت بوه وأغيهاي وهو بكلهيب الرحيم إنت رميسة الرعضي قلنا حريص بدانا الغفور ودافد بدان إنت قففك كم قوتا سيدا ماركين البلوت المامي قال إذ بدخل الأرض وقال الذين وحيدا كفرحة قديرة لا تأتينا نائما ما يزق الصاعة ساعة قياما نائما ما يزق سواف السلجسية الرسول الله عطير هذا بل إن ينذين من داء وخذبي عن كل أرتي إن إلَّا تأتينكم ساعة قياما يذين من يزق خذبي عن كل أرتي عالم الغي وحيالها قرسونه لا يعذبه كما قرسونه عنه علمه يدى متقاله ذره وحيال وزنكيس في السماوات إغريال قدود وقرسونه ولا في الأرض إغريال قدود وقرسونه ولا أصغر وحكا يران بدا من ذلك متقاله ذره ولا أكبر وحكا وين كما قرسونه حقاوه كساما إلا في كتاب كتاب قديمه مبين وحكا استعادين طاع المحفوظ ك طمع وحس لو ودا قري لي ججيه ان اباوال أبا الذين اخيرته آمنوا حق الرمي اعمل عمل الفري الصالحه اعمال وانا سنيه فرض بغوتي نيه اي طاعت من من كوت بغوتي ان اباوال مريا لو قري كلايكه كو لهم وعلي مغفرته كف داوود وعي كف جالن لو داو فرزق انت كريم وانا قبلن هم طلبنا حنون يجرنا لهين حولكو امان والذين ارداشا سأو في اياتنا ايات كأنك اني بريان معاجزين ايه معجزين ايه معجزين ايه انك دال لقو قدري ولايكا كوا لهم حيليين حذاب النار من ريش يمخورونه او ايه حنيني الذين حي قوة علم أقوال سيد الذي قرآنك منزلة تجيه إليك على رسولك اللهودة جيه من ربك شبيه حجي لجعدة جيه وحي توراة ينجيل يقيني عبد الله ابن سلم هي نجاش و كلا وحي أبين هو قرآنك اللهودة جيه الحب إنهم يتشوين جاي أصن حكم ما كواكين أي ويهدي وربه أونك وكوهنوننايو فلا صلاة العزيز إله أُنكَ كَأَذَكَ وَدَدِي سِؤُجَحَيَ الْحَمِيدِ إِلَّا مَهْدِنَايَيْي بَيْ أُبِيهِينَ فالذي وعنبه كان ليلة يسدقائسه وقال الذين وحيه وحيكوه لهم كفروا حق الديني بعضهم لبعض يقبع السنة نبي قبع الله يسبق اللوفانايا هل ندلكم ما إذن تصنى حلاغ الجل من كوركيسة ينبئكم إذن كشاكاينايا إذا مزقتم هدل أذكر بو... جودا يوم زيننا جودا بعدها كذا إنكم تذكروا لفيف خلقهم جديد الحسب من بين تعدد خوض شاكلهم من تصنع وأكثر من كل كمرك النبي جيسا سوغشة حكومك النبي قال له حكومة يا على الله إبروين كركي كذبا بين النبي قال له من بينه قوتو كان ليمثي با سو نوقنا يا اولاياي بل الهو كنا با يوم حدو سن بين شيغنا ام بيجينا ام هو وليي اسي با اسما قبو انت انغو مييرلو ماركو لبا بو هو وليي ام هو اسكي بنو مان ايغا وكودي واكس اف ترىو او ما نوى الله بأنما أمانين بيننا سيكتان الذين وحى أن لا يؤمنون في بالآخرة ما لم تقيم ذنبع الرميزنين في العذاب أيها قلوبة القارن حتى بالعذاب الكسوكي وهذه آخرة لتقل عذاب اللقين أما الدينك هو الضلال البعي بعد أن ما حقها تقفل كواسا كسوكا إسان ما نبع من ما نوى الله يا أفا يروا ماوجدن مياه الى ما وحا بين ايدهم هي جارت سودا كمغده ارك يدن في غابيه بشركه وما جدان مياه وما خلفهم كلا سودا وحا وما جدان مياه انا من السماء ارك ولا من الخلق مر كانوا يوجد الاله ابوري مسهلين كانوا من لديه كرام ما كل كان سيبين سبحانه ان حدان دونا نخسف waan la gooyayna bihimiyaga arar bunu xinta qarqorno hadduu doono magu san dooni ayaan u kala gooyna haddii ka u kala intii lo dhafo aw nusqit waan ridayna sama erka waxan dii laga goyo hinna sugan la منين إبرو نقد بدن فترنتي لجساريك الحمد محت إلى كدو أعلى لله خبير كرجل عبده محت سؤل عن الذي الله له كريج يسوم لعين لا لا لا ما في سماء إلا لي الجذور وما أمك في الأرض إلا لي الجذور كسرة خلقه ولا يأبورس أسرى أبورس وملك حنشو حسقى فتدي المامورى حسنا ماموشا وإلما أقول ليقال هي هو قدرة مقونين لما قونيه يقول الله هذا فإنت بأولي ياهاي وله إبكاليس الحمد معدل في الآخرة معنى أنت قيامي دنبي وهو إبوين العكيم إبا مامو الوناسة الخبير حقودانه يعلموا إبوه أقيا ما هو أحد يريد في الضيط القدهيس وما هو أحد من وما ينزل الدقاء من السماء كركس الدقاء وما هو أحد يعرض فيها سمد القدير هذا وهو أبكاليك والرحيم الله نعريس بذانا الغفور للتائفين لذلك توباتك أنا ودافت بذانا وقال الذين وحي وحي كهد كفروا حق لا تأتينا نائما الميسو الساعة قيامة نائما الميسو يقول صوبنا وعاتلا بلاء إني ذني من وارك الدعف عن كل أرتي إلا تأتي أنكم قيامتي وايدين من علي وعن كل عالم من غيره وعقرسون يقيني لا يعزبه كما قرسوه أنا أبيعه متخالو ذره وحي الله كما قرسوه في السماوات إلى الجنة وكم قرسوه ولا في الأرض إلى الجنة هدنا وكم قرسوه ولا أسره حكيراً بدن من ذلك متخالو ذري ولا أكبره حكواه بدن من ذلك كما قرسوه إلا في كتابي كتاب كريسي سيكون سريين مغيني وحول بعض لأجل زية إنه أباء المريه الذين أخيارته آمنوا حق الرماية وعملوا عمل فلح الصالعات أعمال صوبًا ولايك قوة لهم عيله موفرة جنب داين كف يقولن لا ديو لا قبرين ورزق هنگوري كريم ونابضًا في الجنة والذين أرداه سعوا أردا في آياتنا. آياتك إن إنه بريه نورده نعاجي زينه يقول أنك ندال يأجي ملايه أولئك لهم إليه حذاب النار من رئيس قرن حق بيك ليه أليم عنه جيه ويراه الحيوغيين الذين أخيارت قوت العلم وليه قومت اللوسي بسرعة عبدالله ابن سلامه الذي قرانك ونزل اللذات جيه إليك هذا الرسولك لقوت من ربك شبك الحقيسة للاقصه تجيئي هو قرانك الحق نتسق نعدفه إنه يهديه ويهديه وأنك كهانونيه يهديه إلى صراط جيد إلى صراط العزيزي إلى أيدو ملكاتك يتكيس حقيسة إنه كهانونينا قرانك يهديه الحميد إلا مهدنا فقال الذين عيوحي كهان لهم كفروا حقا ديدي يقع السولة نبيكي بيسبق اللوفان أيان هل ندلوكم ما إذن تصنع على رجل من كاركيس ينبوكم إذن كُشاكينا إلى مزيغتم هدين الذين قاوجوا كلهم مزقين غوغوين كل جد وسكر بابادين بعدم لفي اللدب كبرال إنكم يذنكا لفي خلقن إن الأورش جد أهان دوّال أو إذا كُشاكينا جديد عصب ولا صنع كندون أفطر أومي ألا الله بكوهين كاركي وكذباً بأنك أنت يجيب على أنبيه وحى كدسكاً جنة وال بال واليكو ما سنة بينما الذين أن لا يؤمنون الرومين بالآخرة معنى تقياماتاً في العذاب ناركو ديهاد آخرة كدسكاً واللال بعض النماء كدسكاً البعيد حق أدوك فقو شجراحين الأفلام يروما هو ما أونك بين ايديهن هذا يسي جهدان فرصة الوحا اون اياله وما خلفهم كلا شوضة الوحا احنا من السماع الهيو والارضي دولك سا اومجهدان الهيوحاس مقونيا سمايين ان الوحا بابيو بريسواليو معيكوطاي وحبا انسا هذا اندونو نخصف وقرقورينا بهمي يجا الارض دولك انتان قرقورنا لقوينينا او امسا نسقب وأن رضينا عليهم كوركولا كسافا قبل أن من السماء إلك أقردنا هدان ذونه هدان ذونين ميالينو إن وإن في ذلك أرنت أصلاح شيء قديا لو عاقصكا لآية تصيد وين حقي أوادي أي أواع لا تسيي لكل عبد أدوم كل جيس أحقي لا تسيي منيب إباو النقونا والله أعلم